Thank you. زي ما بفهمك وتأقرأ اللي جوايا المعيين تبصلك يا حلم اللي متأجل وانا هموت واحلمك يا عمري اللي ناقص عمر نفسي أكملك يا كل الكلام اللي بشفائي فيه بهمسو يا أملي اللي بتمنى طوله وأولمسه يا هوا من زمان عيشه عشان بتنفسه ياريت أبقى أخرك في الحياة دي وأولك لو اختار ما بيه عينك ألف رحلة وفيها خدت على السفر يا نيل قدع عمري نبسي يطور واسهر يا زنب في حياتي الليلة وبكرة تغفر بقية حياتي عيد وافضل اكرره عينيك الفرح لو فيها خدت على السفر يا ليل أدع عمري نبسيت والوسهر يا زنب في حياتي الليلة و بكت أغفر بقيت حياتي هعيد بو أفضل أكرر لو أختار ما بي وما بینك هعترف بان انت اغلى او لو كمان اولا بحبك سنين في السر وما حدش عرف وانا ادفع سنين تنين وحبك في العالم لو اختر ما بين نفسي سنين في السر و حد شعر بانت اغلى و اولا كمان اولا من بحبك سنين فسر و حد عارف و ندفع سنين تانين و حبا في العالم